Habibi, Habibi, Habibi. حبيبي أنت رحماني أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحببت وإن أحسنت جازاني حبيبي أنت رحماني أنا إن تبت مناني وإن أذبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحببت والاني وإن أخلصت ناجاني صرت عافاني وإن أحسنت جازاني حبيبي أنت رحماني وإن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني إليك الشوق من قلبي على سري وإعلاني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 وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني إليك الشوف من قلبي على سر وإعلاني فيا أكرم من يرجى وأنت قديم إحساني وما كنت على هذا إله الناس تنسى. الدنيا وفي العقبة على ما كان من شاني حبيبي أنت رحماني أنا إن تبت مناني وإن أذهبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني Kiitos rahmani.